دقا بالحسن فمن اعطوه تكوا وسكن قضيت حسنا فسن يستر له اليسرى سن يستر من دخل فسنيسره فسنيسره واستغنى وَكَذَّبَ فِيهِ الحُصْنَ وَأَنَّمَا دَخَلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ فِيهِ الحُصْنَ فَذَلِكُ يَسْتَغْفِرُ اللَّهُ صَاحِبَهُ وَمَا يُغْمِي عَنْهُ تَرَدَّ كَمَا يَعْمَلُ مَالُهُمْ إِذَا تَرَدَّ إِنَّ عَلَيْنَا لَلهُدَى إِنَّ عَلَيْنَا لَلهُدَى وَإِنَّ لَنَا للآخرة قال الآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلها إلا الأشقى لا الذي كذب وتغلى الذي كذب وتغلى وسيجنوا الاثقا وسيجنوا الاثقا الذي يتيماه يتذكر الذي يؤتي وما لأحد, وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا الْبَغِيَّاءِ وَأَوَّجِهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ إِنَّ إلا وأنا سوف يرضى وأنا سوف يرضى